سورة <singing> تلعبس فاقد كل خير يا ويال من حسن هتكون وصار فاقد كل خير من حسن هتكون وصار الجمال صوره عده لسان تحكي باسم الوان صوره عده ظروف ابياب الفضل تنسوها ظروف ابياب الفضل تنسوها طلعت <تصفيق> العباس اجمل صوره صوره مع تهليل بيته بنوريه بنوريه صوره العباس اجمل صوره صوره مع تهليل بيته بنوريه صوره قليها حساس رحله من عباس من themes... بعين فكره ودار سيفه من جبنا بعين فكره ودار سيفه من جبنا درام ابو خوتل تعني سار رحله من عباس صورتها حسارز رحله من عباس ابو فاضل طبع نجد الصوره ابو فاضل طبع نجد الصوره ومرسوره بسمه تشعلرو على البشر كل لازم تنعوره الجمر صوره بسمه تشعلرو على البشر كل يوم لازم تنعور وض ولي انت شف العيش شوف الخير الطيبين ولي انت شف العيش شوف الطيبين لعمه قلي شلون يقرى سطوره لعمه قلي شلون يقرى سطوره المنتج المنفذ لهذا العمل على العبيدي احلم واقعين بعض سوا ييي يي يي تنحذيه اوتيه هايي تبقى هاي, هاي الصور بيها ينحلي واقعا بعض الصور تختل حيبي كل هاي الصور بيها ينحيني وقعن بعض الصور تقن حييذ تلقى هاي الصوره بيها ينحيلي منها اخذنا مرات صوره الامل الإسلامية للصوتيات بإدارة المهندس لؤي البغدادي نشكركم لاختياركم شركتنا المتواضعه مع تحيات شركة الخيال نياب عن